واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري فِي في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كُنْتَ كنت بنا بصيرا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 قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك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 فانقضى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا ولا في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وأبقى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 كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطع فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبٍ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى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 افطان عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا منا اوزارا من زينه القوم ولكن حم منا من زينه القوم فقذفناها فكذلك انقصى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بِالْقُرْآنِ من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عَاهَدْنَا إلى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يَشْقَى.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 ااخره اشد وابقى أفلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاول ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما من واجل مسمى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 لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى قل كلهم مُتَرَبِّصٌ فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى